ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم الذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب اولئك لهم عذاب من رجب اليم ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق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 إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يا جبال جِبَالُ معه مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ هَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وقدر فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى موته إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى إلا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ من سأته فَلَمَّا خَرَّتْ تبينت الجن أَن لو كانوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لسبأ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 وَبَدَّلْنَاهُمْ بجنتيهم جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ, وأثل وَشَيْءٍ من سِدْرٍ قليل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 فقالوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وظلموا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَاديثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كل مُمَزَّقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فاتبعوه, فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ له عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ من يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ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 يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعته ولا تستقدمون وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ يُؤْمِنَ بِهَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا لي ولنا هذه إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداها وأسر نداه لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من نذير إِلَّا قال مُتْرَفُوهَا إِلَّا قال مترفوها إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وقالوا نحن أكثر اموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق حَقَّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نذير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 ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريد